غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت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 رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا كتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما لا يعبد الله مخلصين له الدين حنفا مخلصين له الدين حنفا وينقيم الصلاة ويعتذ الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وإنما خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ابد الرضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه